بوك تو دو دسات يدنو واحدٌ وتسعون. واحد بط چناني إزراجانيا سس چه ادنو الجمل الجانبية باستخدام انا واحد الجمل الجانبية باستخدام ان 1 vreme to utre mozhe byt' epokhovo ربما سيتحسن الطقس غدا ربما سيتحسن الطقس غدا قد كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا ناديام سي تشته ا بو بو امل انه سيتحسن امل بكل تأكيد سياتي بكل تاكيد هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ znaya che shtye dojde a'lamu annahu sayati a'lam annahu sayati toy nepremenno shtye zvonne sayatasilu bil ta'kid мысле чище أعتقد أنه سيتصل أعتقد أنه سيتصل винното сигурно عتيق مؤكدا النبيذ عتيق مؤكدا знаете ли это أتعرف ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط بريد بوغام تشي استارو اظن انه عتيق اظن انه عتيق مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر نمرتلي اتراه هكذا؟ اترى هكذا؟ نيميرم تشي حتى أنه يبدو حسنا جدا. انا ارى حتى انه يبدو حسنا جدا. شيفرت اوبريديلينو يما لدى المدير صديقه بالتأكيد لديه المدير صديقه بالتاكيد. نيستينا لي ميستليتا تاكا. ذلك حقا؟ اتعتقد ذلك حقا؟ توردي فازموژنو اي دا إيما ممكن جدا ان لديه صديقه. انه ممكن جدا ان لديه صديقه.